اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن اعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم أيها الأخوة الحضور وأيها الأخوة المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته طيب ما أسعدنا طبعا ونحن نلتقي مرة أخرى في درس جديد من دروس تعلم تلاوة القرآن الكريم انتهينا في الدرس الماضي من المد المتصل والمد المنفصل لهنا راح إن شاء الله نعطيكم ريس أو استراحة من دروس الأحكام راح نبدأ بالقراءة ونطبق ونأكد ما أخذناه بدروسنا لحد الآن إيش أخذنا درسنا أخذنا الاستعاذة والبسملة بداية طيب وأخذنا أحكام الميم والنون المشددتين صحيح؟ وأخذنا المد الطبيعي وبعد ذلك أخذنا المد الغير طبيعي أو الفرعي أخذنا منه سبب الهمزة فقط وهو المد المتصل والمد المنفصل طيب اليوم إن شاء الله معذرة شيخي اليوم نبدأ مع بداية سورة البقرة بعد أن اتممنا فاتحه الكتاب وأغلب الأخوة قرأوا علينا فاتحة الكتاب وسمعناها منهم وانطينا أكثر الملاحظات المهمة فيها إن شاء الله وايضا أي واحد من الأخوة يحب يقرأ فاتحة الكتاب بعد انتهاء الدرس إن شاء الله أنا حاضر اي شخص يريد يعرض علي تلاوته في فاتحة الكتاب طيب, طيب نبدأ اليوم إن شاء الله في سورة البقر لأننا وعدناكم سنبدأ بختمة إن شاء الله ختمة تعليمية كما قلنا لأصعب الكلمات الموجودة زين؟ فنبدأ اليوم إن شاء الله راح أقرأ عليكم هذه الآيات اللي هي إلى الآية خمسة في سورة البقرة وبعد ذلك نبين أهم الأحكام الموجودة بها إن شاء الله واضح؟ قبل لا نبدأ لا بأس أن تعطروا هذا المكان بالصلاة على محمد وآل محمد الله اللي أرجو منكم المتابعة فقط بدون القراءة وياي على مود تستفيدون إن شاء الله طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والعاملين به إن شاء الله تعالى لاحظت الآيات الكريمة اللي تلوناها كانت بيها بعض المدود صح؟ المدود المتصلة والمنفصلة اللي أخذناها كانت موجودة أيضاً في هذه الخمس آيات أنا اليوم أريد أنطيكم ترس عن الحروف المقطعة اللي أخذناها أو اللي قريناها في هذه السورة المباركة أول ما بدينا شنو بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م طيب فاضي شيخي ألف بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ومخلينا علامة مد على هذه بعد هي آية هذه الحروف المقطعة التي في بدايات السور كلكم سامعيها ألف لام ميم ها ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد أكو مصحيح وأيضا أكو حاميم عين سين قاف أكو صاد فقط أكو سورة قاف فقط أكو نون صحيح أكو نون والقلم أكو في سورة مريم كاف ها يا عين صاد هذه الحروف المقطعة اللي في بدايات السور يسمونها الحروف المقطعة تقرأ مقطعة شفتوا قريناها ألف لام ميم ما نقراها ألم لأن هذه نفسها موجودة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صحيح؟ نفس الألف لام ميم خليش ما دي تقريناها ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لأن نفس الآيات بعض الأخوان يجون يسئلون قال شيخنا هذه الآية شنو معناها قلت له يا آية قال هاي ألرى تلك آيات الكتاب المبين هي ألف لام را تلك ايات الكتاب المبين واضح فإذا ما يصير نقراها أو البعض يقراها عص هي كاف ها يا عين صاد قبل أن أقول لكم مقدار المد الموجود وكيفية تقسيم هذه الحروف وكيفية مد هذه الحروف نجي إلى فائدة المفسرين في هذه الحروف إلهم آراء إحنا قلنا نتعلم العلم والعمل واضح؟ نستفيد أيضا إن شاء الله مقدار المعلومة اللي أعرفها أجود بها عليكم إن شاء الله نستفيد من عدها الألف لام ميم معذرة بوجود سماحة الشيخ طبعا بعض العلماء المفسرين يقولون أن هذه الحروف المقطعة هي كانت جفرة أو شيفرة مثل ما يسمونها أو سر أو الغاز بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعلمون أن الدعوة كانت في فترة من الفترات سرية وفي بعض الأحيان أيضا كانت بعد ذلك أصبحت علنية عندما كانت الدعوة علنية أنتم كلكم تعلمون ما لاقاه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أعدائه من أذى فكانت هذه السور عندما تنزل بألف لام ميم للنبي صلى الله عليه وآله هذه يعني أكفد أمور كانت لا يعلمها إلا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أما إذا أضيفت إليها صاد يختلف الأمر التعليمات تختلف اليوم مو فقط الف لام ميم الف لام ميم صاد صح؟ ضيفة صاد فقط ومرة تضاف إلها ألف لام ميم شنو؟ راء أو ألف لام راء فقط هذه كلها يقول كانت أسرار زين هذه الأسرار هل خبأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا خبأها يعني راح يصير الدعوة ناقصه واضح شلون؟ وإحنا ش راح نستفيد منها؟ النبي ما خبأها علمنا إياها وهذه نستفيد منها أنه يجب أن يكون لكل إنسان أسراره الخاصة مر بينه وبين نفسه ومر بينه وبين ربه الكثير منا يعلم أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ عليا عليه السلام وجعفر إلى غار حراء ويختلي أيام إلما للعبادة ما كان يقدر أكو غرفة خاصة في بيته يتعبد بيها لكن كان يريد أسرار أكو بعض الأسرار بينه وبين الله كان دائما أمير المؤمنين أهل البيت ها يختلون بالله سبحانه وتعالى هو والله فقط عبادتهم الإمام موسى بن جعفر 15 سنة بالسجن كان يسجد سجدة يقول يصلي صلاة الظهر ويسجد سجدة حتى العصر ويسجد سجدة حتى الغروب هذا السجدة شنو مش كان يتكلم بها الإمام مش كان يناجي الله سبحانه وتعالى إذن هذا درس من الدروس اللي نتعلمه من هذه الحروب الدرس الآخر يقولون هذه الألف لام ميم أو الرأي الآخر يقولون هي كانت أسماء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماء الآن أك واحد بيفهم اسم طاها موجود عندنا اسم طاها وعندنا اسم ياسين صحيح هي ياسين حالها حال الف لام ميم وطاها حالها حال الف لام ميم مو اسم علم هذا اللي مسمى ابن طاها يعني هو مسميه أطئه مثل ما نقول إحنا واللي مسمى ابن ياسين يعني مسميه يا وسين واضح كذلك اكو اسم مثلا بالموصل يشتهر اسم حاميم ها؟ اكو اسماء يسمونهم حاميم عد نحن الحواميم سور الحواميم ها، فاذا هذه الحروف المقطعة على رواية تقول هي اسماء للنبي كان الباري سبحانه وتعالى في كل سورة يخاطب النبي باسم غير الاسم الاخر يعني مرة يسميه الف لام ميم يعني يا محمد ذلك الكتاب لا ريب فيه أخاف يشككون في قريش واضح؟ أو يقول له طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى واضح؟ وهكذا فرأي آخر يقول هي أسماء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأي آخر يقول أن هذه الحروف المقطعة هي كانت بمثابة تحدي لقريش عندما يقول لهم ألف لام ميم هذه الحروف ذلك الكتاب ذلك الكتاب من الألف واللام والميم أي يقول لهم هذه الحروف التي تتلاعب بها الصبيان والنساء والرجال واضح؟ هي الحروف التي كون منها هذا القرآن فأتوا بسورة من مثله فأتوا بآية تحداهم الحد الآية والآية كلمة واحدة الآية عندنا آية كلمة واحدة بالقرآن من يقول لي يا كلمة عبارة عن آية مدهام متان مدهام متان في سورة الرحمن كلمة واحدة هي آية واضح؟ فاذا كانت بمثابة تحدي لهم بأن هذه الحروف لهنا اكتفي فائدة أخرى يقال أن بعض العلماء جمعوا هذه الأحرف ألف لام ميم وطا ويا وسين وحذف الاحرف المكرره يعني مو هو عندنا ألف لام م اخذوا الف وحده بس ومن اللام اخذوا لام وحده بس واضح جمعوا هذه الحروف وكونوا منها جمله مفيده لم يخرجوا الا بجملتين جمله مفيده من هذه الحروف الجمله الاولى كانت صراط علي حق نمسكه وج والج... اللهم صل على محمد والجملة الأخرى كانت شنو علي صراط حق نمسكه صلوا على محمد وعلي محمد والمعنى واحد واضح علي صراط حق نمسكه والجملة الثانية صراط علي حق نمسكه نفس الشيء بس تقديمه تاخير بالفعل والفاعل واسم الفاعل واضح فهذه الحروف اخواني احنا ايضا راح نقسمها بالمد واضح الاخوان والاخوات اللي يريد يكتبون خليه يبدون بالكتابة هذه الحروف الالف لام ميم وغيرها تقسم الى قسمين بحسب المد القسم الاول هو حي طهر والقسم الثاني نقص عسلكم الله لا ينقص عسلكم ان شاء الله زين حيطهر يعني شنو يعني حا يا طا هارا. واضح حا يا طا ه را هذه مجموعة والمجموعة الثانية نون قاف صاد سين، عين، واضح، عين سين ما في لام، كاف، ميم، حي، طهر، نقص عسلكم، هذني الحي طهر، وهذني النقصة عسلكم، هذني المدهن بمقدار جقد حركتين واضح وذن النقص عسلكم من مدهن ست حركات اذا اي حاء يا طهاره المدهش قد حركتين واي نون قاف صاد سين عين لام كاف ميم المدهش قد اذا بعد من اجي اقرا سوره طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الطامنين من حي طهر نفس الحاله يعني شلون راح اقراها اقراها بسم الله الرحمن الرحيم طاها يصير كل واحد منهم حركتين ايش راح اقول طاها خلاص لا اقول طاها ولا اقول طا ما منهم اربع حركات راح يصيرون كل واحد حركتين بسم الله الرحمن الرحيم طه خلص طه اجل السوره الثانيه ياسين اليا منين من ابو الحركتين ابو الاثنين ها والسين تتحرك اذا ايش راح اقول بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم واضح ياسين شفتوا اليا اثنين يا بس تفضل ياسين والقران الحكيم نفس الشيء نفس الشيء تريد تعبر تريد توقف ما لها علاقة عند الوقف وعند الوصل واضح هذا واضح اخواني اها يا سين نجي إلى عبارة أخرى سورة مريم كاف ها ست حركات صحيح وياي الها حركتين اليا حركتين العين ست حركات الصاد حركتين لو ستة اي خليكم وياي 6 اذا اكو قضيه احب انوه عنها شوفوا ذني الحروف شلون جاي انطق هناني جاي اقول حاء لو جاي اقول حاء بدون همزه واضح جاي اقول حاء زين بس يا ما جاي يقول يا زين فاذا ذن لا تلفظونهن بالهمزه لا واحد يقول بيكم طاء هاء ما يصير واضح لان الهمزه حرف واحد فرزوها زين فاذا نقول حاء ياء طاء هاء را طيب واضح ان شاء الله نرجع هنا كاف ست حركات الهاء حركتين الياء حركتين العين ستة الصاد اذا شلون راح الفظها اقرا لكم اياها سمعوها من عندي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفها يا عين صاد صحيح حج قرايتي لو لا الله يحفظك الله يسلمك واضح شلون نعيدها مرة أخرى نعيدها بدون نغمة بدون نغمة نعيدها واحد يريد يفتح الكتاب ويقرأ ما أعدى صوت يقدر يجود فيه يعني زين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيه هاي نداء شنو المد مد متصل نداء اريدكم يصيرون شطاركم تلقونها من اول وحده ها نداء هذا الالف وهاي الهمزه مد متصل نداء خفيه واضح شتوان اخواني إذن قسمناها قسميا انا ما اريد ادوخكم واسويها صعبه عليكم وبغير طريقه بس تحظونها هيك تحظظونها هيك حيطهر كم حركه ها حيطهر قد حركتين شعليكم عليكم بيها لا اسوي اسوي لكم هيك حيطهر قد اها ونقص عسلكم ست حركات هسه جبنا لنا عسل الدرس الجاي <تصفيق> طيب اكو سؤال الكاف كاف ها يا عين صاد عيدها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد واضح لهنا واضح اخوان ما اطيل بعد عليكم نكمل ذلك الكتاب لا ريب فيه المايكروفون اذا موجود خلي احد الاخوان خلي نسمع منه يقرانا طيب ذلك بيهمد مد بمقدار حركتين الاخوات الكريمات اكو سؤال على الموضوع إذا اكو سؤال اكتبوه بورقه ودزونا لنا يا خدمتكم أما السؤال اللي دزيته لياه في بداية الدرس بالورقة عن هذا السؤال مو خاص بالبرنامج هذا سؤال خارجي ديني خارجي فنجاوب عليه إن شاء الله بعد الدرس طيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه ذلك لح يجي يقول ذلك ذا مثل ما اتفقنا إحنا اتفقنا الألف يكون مخفف ذا ذا ما نقول ذا واضح؟ بلي بلي نعم تفضل استاذ تفضل تقرأنا ان شاء الله تفضل ترتيب ترتيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم جميل الف لام ميم بعد بعد بعد المد بعد بعد ما وصلنا للاربعه وقطه مدها يلا ألف لام ميم ها الميم خمسة صارت مصحيح؟ خو من ناخذ منك احنا ناس حقانيين ترا هم كلهم يحسبون وياك اللام كانت ستة الميم مش قد صارت خمسة لا تاخذ من حقنا ما ناخذ من حقك فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم أحسن ألف لام ميم أحمد بعدها خمسة كمل. بعدها خمسة كمل. نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه أُدِلِّ للمتقين الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّ صَ الص... حرف استعلاء نعم. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا ر... ر... رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون كلمه الصلاه بها مد طبيعي لو ما بها بها طبيعي الصلاه لا صح ال الاستاذ ايش قال ويقيمون الصلاه و سويتها ازيد من المد الطبيعي واضح تريدها طبيعي بين زادت شويه واضحه جدا وزن القراءة نمط القراءه اختلف تفضل نعيد ويقيمون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون ومما ومم هذا الميم ايش بيها يعني قلنا نعطيها اش فنطيها قلنا حركتين بعد ازيد نطيها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون شوف الحج باء وعلي قال هيك يعني تراه تمام صارت شنو صارت أحله أرتب صح أوضح كمل نعم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون وما أنزل من قبلك النون بالقاف اخفاء حكم النون الساكنة بالقاف اخفاء أيضا تعطى غنة بمقدار حركتين طيب الذين يؤمنون بما أنزل شنو هذا المد حجين شسمه هذا بما أنزل مد متصل أو منفصل، بما وحد ها، وانزل واحد مد منفصل. أي براحتك براحتك، أحسن، فضل. والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أحسن. قلت وَبِالْآخِرَةِ رَ الرَّ مفتوح حكمه التفخيم وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ر رَ رَ واضح مو رَ تفخيم وَبِالْآخِرَةِ وَبِالْآخِرَةِ ابدِلنا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ بعد فخمة أكثر وبالآخرة يوقنون ما جاي يسمع من المخرج الصحيح وبالآخرة هم يوقنون أشوفه شوان واضح عندي لو لا يختلف عن ما أنت جاية لفظة وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون شوف الراء ولو انتهى وقت الدرس الراء ما جاي يظهر عندك في صورة صحيحة ليش لأن أنت جاي تقول وبالآخرة لو تخفف الألف وتفخم الراء راح يكون واضح عندك وَبِالآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ بس مين تقول وَبِالآخِرَةِ ضع, ضع ويا من ويا الألف تلاوتك جميلة شكرا جزيلا لك على هذه التلاوة وفقك الله لكل خير قبل نهاية الدرس وصلني سؤال على حرف العين حرف العين في كلمة ها يا عين صاد يمد ستة أو أربع حركات باعتبار عين الياء مد لين فيها هذه المعلومه صحيحه لكن انا مثل ما قلت لكم انسهل الامور فماكو اي اشكال هذا راي يمد اربعه ورأي اذا حسبناه مد لين الافضل طبعا هو اربعه واذا لم يكن مد لين ويحسب على اللي كتبناها حروف التقطيع نقص عسلكم فهو يمد ست حركات لا اشكال في ذلك واضح ان شاء الله درس اخر ان شاء الله قادم سنتعلم منه معلومات اكثر ونحفظ من عند ان شاء الله ونستفيد اكثر الى ان نلتقي في ذلك الدرس استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وافلح من صلى على محمد وال محمد